119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 110. والذين هم على يحافظون 111. أولئك الذين يرثون نَزَّلَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل نَبِيلَكُمْ فِيها فواكهُ كَثِيرَةٌ وَمِنها تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَأَصْلِ غِلٍّ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 ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بها ذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى تاحد قاد رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيك من كل زوجين اثنين وأهلك، فسلك فيك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم.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 دينه قرنا اخر فارسنا فيهم رسولا منهم ان عبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 ثمَّ أنشَأنا مِن بعدهم قُرونًا آخرين ما تسبق مِن أمة أجلها وما يستأخرون ثمَّ أرسلنا رسلنا تترى كلَّ ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ان يؤمنوا لبشريين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابنا مريم وام 129. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد 120. يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا 121. إني بما تعملون عليم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 فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من نُسَارِعُ وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن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 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى نَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُودُ لَا تَجَارُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَاءَ 117. أقابكم مستكبرين به سامرا تهجرون 119. <تصفيق> أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم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 أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج رب بيك خير وهو خير الرازق وانك لتذعنهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. وَلَن رَّحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَّذِينَ فِي قُضِيَّانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير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 لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق